الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات التي يذكر فيها خبر بني إسرائيل وما وقع منهم من ألوان العنت والكفر وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون فهذا لون من كفرهم وهو حديث عن طائفه منهم كانوا قد نافقوا واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا إذا لقوا أهل الإيمان من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا بألسنتهم كما قال الله تبارك وتعالى عن طائفة من هؤلاء آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون وذلك أنهم أرادوا أن يظهروا للناس أنهم قد دخلوا في دين الله تبارك وتعالى وهم أهل الكتاب ثم بعد ذلك يحصل منهم ارتداد فإذا حصل هذا الارتداد قال الآخرون بأن هؤلاء ما تركوا هذا الدين إلا عن علم ومعرفة حيث رأوا فيه ما يوجب تركه فكان ذلك مكيدة منهم فهنا أيضا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يعني بدينكم وبنبيكم الذي بشر به في التورة وإذا خلى بعضهم إلى بعض خلى بعض هؤلاء المنافقين إلى بعض قالوا أتحدثون المؤمنين اتخبرونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم يعني من العلم بما جاء بشأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفته وأنه المبشر به في التوراة أذى على قول جمع من أهل العلم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ليحتجوا عليكم بذلك أنكم قد اقررتم بصفته وعرفتم حاله وصدقه ثم بعد ذلك لم تؤمنوا بما جاء به وبعضهم يقول بأن المراد بالفتح هنا هو الحكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم يعني بما حكم عليكم مما قضى ربنا تبارك وتعالى في اسلافهم وما جرى عليهم وعلى كل حال هذا القول الأول هو المشهور والعلم عند الله عز وجل أفلا تعقلون يعني كيف تحدثونهم بمثل هذا ليكون حجة عليكم يؤخذ من هذه الآية ما جبل عليه هؤلاء اليهود أو ما طبعوا عليه أو ما كان غالبا في صفتهم من الغدر والمكر والحيلة والخيانة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فهم أهل تلون واحتيال وكما سبق أنهم أرادوا المكر بهذا الدين وأهله بإظهار الإيمان في أول النهار ثم بعد ذلك يكفرون من أجل الفت في اعضاد المؤمنين ومن أجل تشكيك الناس ب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أذا أيضا يؤخذ منه أن من كتم النصوص التي يحتج بها المخالف من يخالفه كالذي يريد تجهيل الناس وترك التحديث بالنصوص التي تبين الحق والتي يحتج بها أهل السنة والجماعة مثلا في باب من الأبواب فإن هذا يفعلونه من أجل أن لا يحتج للحق أو على الباطل بمثل هذه النصوص أن هذا له شبه بهؤلاء اليهود فهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كحال بعض أهل البدع الذين يكتمون بعض الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يريدون روايته ولا سماعه ويستعيضون عنه بما يذكرون من التحريف الذي يسمونه بالتأويل حتى إن بعضهم لربما أمر القارئ من القراء أن يقرأ الآية على غير وجهها أن يقرأ الآية على غير وجهها أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما أن يقرأها هكذا وكلم الله موسى تكليما يعني أن يكون المتكلم هو موسى صلى الله عليه وسلم لأنهم ينفون صفة الكلام ولكن هذا قارئ وهو من القراء المشاهير أئمة القراءة رد عليه على البديهة قال هب أني قرأتها هكذا فما تصنع بقوله تبارك وتعالى وكلمه ربه هذه لا تحتمل أن يغير في تشكيل الكلمة لينقلب المعنى أيضا يؤخذ من هذه الآية بما فتح الله عليكم على هذا المعنى المشهور أن العلم من الفتح ولا شك أنه فتح من الله تبارك وتعالى يفتح به على قلب العبد فيستنير القلب بذلك ولهذا يقال فتح الله عليك أنح هذا مما يقصدون به التبصير وبيان الحق ومعرفته والوقوف عليه بل علم فتح من الله ورزق يؤتيه من يشاء فلا يصح لأحد أن يحسد على عطاء الله عز وجل كما أن ذلك أيضا لا ينال بمجرد جهد الإنسان وكده وسهره وتعبه فكم ممن يسهر في طلب العلم ويواصل الليالي والأيام ويهجر الراحة ولكنه لا يخرج بكبير طائل وغيره قد يبذل دون هذا الجهد بكثير ومع ذلك يحصل أضعاف ما يحصله الأول ثم تأمل أيضا في هذا التوبيخ افلا تعقلون باعتبار أن ذلك من كلام الله عز وجل يوبخ به اليهود افلا تعقلون وهذا على هذا المعنى على هذا الاعتبار يؤخذ منه انه ينبغي للعبد الا يتصرف بتصرف من شانه ان يكون خلاف العقل افلا تعقلون مع ان الايه في ظاهر السياق والله تعالى اعلم أن ذلك من قول اليهود من قول بعضهم لبعض والله أعلم ثم قال الله عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يفعلون ذلك كله ولا يعلمون أن الله يعلم ما يخفونه وما يظهرونه مما يتقاولونه بينهم وما يبيتونه أو يظهرونه من دعوة الدخول في الإسلام مكرا وحيله ثم بعد ذلك يعلنون الرجوع عنه كل ذلك من أجل الكيد له ولأهله فالله مطلع على هذا ومن ثم فينبغي على الإنسان أن يخاف وأن يحذر في كل ما يأتي ويذر فإن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه يعلم ما تكن الصدور وما يعتلج في النفوس وكذلك ما يحصل من النجوى والدسائس وقالت السوء وهكذا ايضا البعض لربما يكتب كتابات لا ترضي الله عز وجل تحت أسماء غير حقيقية ولربما يؤذي الآخرين ويقع في أعراضهم ويرميهم بالإفك والبهتان ويظن أنه قد سلم حيث لم يعرف شخصه أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فأين يذهب هذا من ربه تبارك وتعالى الذي لا يخفى عليه خافية ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يصنع شيئا أو أن يكتب أو يتكلم أو يتناجى مع أحد من الناس أن ينظر في هذه النجوة وفي هذا الكلام والمقال هو مما يرضي الله عز وجل أو لا فليست القضية أطلع الناس عليه أم خفي عليهم وإنما الأمر وهل هذا مما يرضى الله عز وجل عنه أو أن ذلك مما يسخطه فإنه لا تخفى عليه خافية فليقمش الإنسان ما يقمش وليفعل ما شاء وليكتب ما شاء فان الله تبارك وتعالى مطلع على سره ونجواه وكتاباته التي قد لا يعرف كاتبها الله تبارك وتعالى يعلمه وسيجازيه عليه الجزاء الاوفى قال الله عز وجل ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون من اليهود طائفه جهله لا يعلمون الكتاب إلا أماني بعض أهل العلم يقولون لا يعلمون الكتاب إلا أماني يعني إلا قراءة من غير فهم للمعاني وذلك أنهم فسروا الأمان بالقراءة كما قال الشاعر يمدح عثمان بن عفان رضي الله عنه تمنى كتاب الله أول ليله يعني قرأ تمنى بمعنى قرأ وبه فسر قوله تبارك وتعالى هو أحد القولين المشهورين في قوله عز وجل وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته تمنى يعني قرأ على أحد القولين في الآية فهنا يكون المعنى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا امني يعني إلا مجرد قراءة فهم جهله ولهذا قال لا يعلمون فهم يقرؤون لكن من غير فهم للمعنى ولا عقل له والمعنى الثاني هو أن ذلك بمعنى الأمنية لا يعلمون الكتاب لا بصر لهم بحقائق ما أنزل الله تبارك وتعالى إنما هم يتمنون على الله الأمان كقولهم لن تمسنا النار إلا اياما معدوده وكقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا ونحو ذلك ويحتمل أن يكون المعنى أن من هؤلاء طائفة لا يحسنون لا يعرفون القراءة ولا الكتابة ولا يعرفون ما جاء في كتابهم من صفات النبي صلى الله عليه وسلم إنما غاية ما هنالك هو التخرص والأكاذيب التي يتلقفونها من غيرهم أنهم يبنون أمورهم على ظنون كاذبة لا يبنونها على علم ومنهم أميون ففسر ذلك بالأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ إنما يبنون دينهم واعتقادهم على مجرد الظنون وهذا لا شك أنه لا يصح البناء عليه فيؤخذ من هذه الآية على هذا المعنى كذلك أن من أراد تجهيل الأمة حتى لا تعرف معاني الكتاب فإنه له شبه من هؤلاء لا شك أن أعداء الإسلام حاولوا ذلك فجعلوا غير الناطقين باللغة العربية في الأصل يعني الذين أصولهم من الأعاجم حالوا بينهم وبين اللغة العربية وغيروا الحروف التي كانوا يكتبون بها كانوا يكتبون بالحروف العربية في بلاد الهند أو أندونيسيا أو الفارس وغير ذلك فلما جاء الاستعمار حال بينهم وبين اللغة وجعلهم في حال من الجهل بها من أجل البعد عن القرآن ومعاني القرآن ولذلك للأسف تجد هناك حتى كثير من الطيبين من الخيرين من الصالحين ونحو هذا لا بصر لهم بمعاني القرآن اطلاقا ولربما سمى بعضهم ولده بالخنزير ولربما سمي المسجد بجهنم أو لظى باعتبار أنها كلمة وردت في القرآن فعندهم أن كل ما ورد في القرآن فهو أمر جيد وحسن وسائغ وهكذا لربما قرأوا في مناسبة من الآيات ما لا يصلح لهذه المناسبة إطلاقا فإذا سئلوا عن هذا رأيت منهم العجب ويبدون في ذلك ما يدل على جهل كبير بمعاني القرآن. وأما العرب فإن الأعداء حاولوا أن يروجوا للعامية وأن تكون هي لغة المدارس والمعاهد ولغة الاعلام والثقافة من أجل الحيلولة بين الناس وبين فهم كلام الله تبارك وتعالى فهؤلاء لهم شبهٌ بمثل هؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كالذين يقولون بأن القرآن لا يؤخذ منه معاني الصفات ولا يؤخذ منه ما يتعلق بذات الرب تبارك وتعالى كقول طائفة من المعطلة وكذلك أيضا المفوضة المفوضة على طوائف منهم من يقول إن معاني القرآن لا يعلمها أحد لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا غير هؤلاء لا يعلمها إلا الله ومنهم من يقول لها معان، ولكن هذه المعاني محتملة تحتمل المعنى الظاهر وتحتمل التأويل الذي قاله المحرفة المعطلة ومن ثم فإننا لا نعلم المراد فنفوض ذلك إلى الله تبارك وتعالى فالأولون كأنهم يقولون بأن الله خاطبنا بما لا نعقل ولا نفهم في أجل الأشياء واشرافها وهو الكلام في صفات الله وأسمائه ونحو ذلك ويؤخذ من هذه الآية أيضا ذم من لا يعتني بمعرفة معاني كلام الله تبارك وتعالى ومنهم أميون ذكر على سبيل الذم فالذي يكون بهذه المثابه يقرا القران ولا يعرف معانيه فله شبه, شبه بهؤلاء الان لو سالنا عن كثير من المعاني والايات من مراد بها ما معنى هذه الايه فانك تجد ان الكثيرين لربما لا يفقه من ذلك قليلا ولا كثيرا سئل بعضهم عن قوله تبارك وتعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب ما المراد بذلك فأشار إلى الهر وقال هذا هو المعنى ومثل هذا كثير لو سأل الإنسان نفسه عن كثير من المواضع من الآيات من الألفاظ فيجد أنه لربما كالأعجمي لا يفهمها ويتردد على مسامعه في الصلاة وفي غير الصلاة فهذه تلاوة من غير فهم وهذا المعنى كأنه الأقرب الله تعالى أعلم وهو الذي وظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن جزي وجماعة من المفسرين إذا كان الذم الذي يلحق هؤلاء اليهود بسبب تقصيرهم مع كتابهم بحيث غفلوا عن معانيه وكانوا يقرؤونه مجرد قراءة من غير عقل ولا فهم للمعنى فإن الذم الذي يلحق هذه الأمة إذا فعلت فعلهم واتصفت بصفتهم أكبر وذلك أن هذه الأمة أشرف ونبيها أشرف وكتابها أشرف وقد قيل على قدر المقام يكون الملام. فالذنب الذي يلحق هذه الأمة إذا أهملت كتابها ولم تفهم معانيه أعظم مما يلحق هؤلاء اليهود فهذه صفة من لا يفقه عن الله تبارك وتعالى وإنما يقتصر على مجرد التلاوة كما قال الحسن البصري رحمه الله نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا قد ذكر نحو هذا شيخ الإسلام رحم الله الجميع توقف عند هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وإجعلنا وإياكم هدى مهتدين والله أعلم وصفر الله على النبي نحمد وآله وصحبه إذا كان لديكم إضافات نعم في سؤال تفضل نعم يقول بأن قولهم هذا ليحاجوكم به عند ربكم يدل على نقص في عقولهم لأن الله سيحاسبهم على ما قد علموا هذا صحيح لكن أيضا هم حينما يذكرونه لأهل الإيمان فإن أهل الإيمان سيحتجون عليهم أنتم ذكرتم لنا صفته وأنه النبي الذي بعثه الله ثم لم تتبعوه هذا القدر وإلا فهم يعلمون مصيرهم كما قال الله عز وجل لا تتولوا قوما ذكر صفتهم ما هي غضب الله عليهم قد من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. فهذه الآية فيها قولان مشهران للمفسرين. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب. هذا في اليهود. كما يئس الكفار من أصحاب القبور يعني كما يئس الكفار المقبورون من ثواب الله في الآخرة لما عاينوا من الحقائق. وهذا هو الأقرب. بمعنى الآية. كما يئس الكفار الذين ماتوا وهم مرتهنون بأعمالهم في القبور وقد شاهدوا الحقائق وكشف لهم عن حجب الغيب فأبصروا الحق وعرفوا ما هم عليه من الضلال والكفر فيائسوا من ثواب الله في الآخرة هذا المعنى, المعنى الثاني كما يئس الكفار من أصحاب القبور يئس الكفار ممن مات منهم أو ممن مات عموما أن يرجع مرة أخرى لأنهم كانوا ينكرون البعث أنه لا رجعة ولا لقاء من مات فات لا هم يقصدون لا يقصدون الإيمان الحقيقي تصديق الانقيادي هم يقصدون الإيمان المدعى الظاهر يعني دعوة الإيمان كما كان المنافقون يقولون آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهسئون فالمقصود آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا يعني أظهر الإيمان مجرد دعوة فقط طبعا هم هذه الآية التحدثون من قولهم هم هذا موضوع آخر ما له علاقة بالآية ليحاجوكم هم يقولون لبعضهم ليس لها علاقة بالآية المعنى التي تشير إليه ما له علاقة بالآية لكن هذا السؤال المستقل هل يحدث المنافق ونحوه ممن يمكن أن يتخذ ذلك سبيلا للطعن في الدين أو تشويه صورة الإسلام أو غير ذلك قال الأمر أوسع من هذا يعني لا يقتصر على المنافق ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة حدث الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله من المسائل ما جوابه السكوت فمن الناس من لا يحتمل عقله الجواب ومن الناس من لا تحتمل إمكاناته العملية الجواب فلا فائدة من ذكر الجواب له هذا بالإضافة إلى أن الجواب قد يكون فتنة لبعض الناس فيعرض عن ذلك هنا. لفظ الأمي. لفظ الامي قيل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب وخصه بعضهم باحدهما قيل الذي لا يكتب هو الأم قيل نسبة إلى الأم لأنه يخرج من بطن امه وهو لا يحسن قراءة ولا كتابة وقيل غير ذلك نعم. طيب. لكن وصف الأمية بحد ذاته ليس بعيب بهذا المعنى الذي هو عدم الكتابة أو عدم القراءة والكتابة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أميا ولم يكن ذلك عيبا فيه وهذه الأمة أمية كما قال الله عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يمتن عليهم بهذا وسماهم بالأميين النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية فليس ذلك بنقيصة وعيب كما ذكر هذا بعض أهل العلم واتل عليه النصوص التي ذكرتها تحدث عن هذا مثل الشاطبي الموافقات وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع نعم طيب يكفي هذا السلام الله